لآل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا هو نبي الذي يأمر I yeah. am yeah. och vi är inte angelägna för att vi ska vara i I uh know -huh. Det är honom, inte Amém. إِذَا الرُّقَى حَطَّهُ وَالْمِزْحِيلَ وَالْسَّمِيلِ وَلَا تُمَذَّرْتَ بِهِ الْيَوْمَ